أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرون من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله.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 فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كاففا وعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي زيادة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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِن تُخْبِفُوا وَتَقُولُوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشطة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون عشر كان عشر كيس دادي يتود لا تنادو وحونا كميديا عشر رضي إنو سعدي kuna sab tafsirka tafsirka quran ka karim ka labiya tubal ayadubun ka ayad afari yasodon aluka aja, min surati tauba ayad asani afartana wa ku eg yahay min nafsiha ila surati tauba kandida ashirki hore ayi buto sugu Asir ki hore aja u dambeeyay وقال رب سبحانه وعز وجل ان وعدي اليهود والنصارى كفرهم وشركهم ايا لمده فلعدي وقال اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كل كفركما سين وشرك مر هذ باوانين غير عيسى كل أيها رب العالك أن نوغوشاكي ونوغوشاكي تاسي وإيجي وواهوين أتبعضوا دي مرك قد وينوهو دي اتخذوا أحبارهم وروهبانهم أرباب من دون الله أحبار واحي نقوشاكنا علماء اليهود روبان واحي نقوشاكنا علماء النصارى لما العبارة قلبان هراء علماء اليهود مع علم بايلومة وحدا يقينين او عكبا بيه يا قونتا اداودي حسد اما قولتا نصار قوني مجرين خير جعل بيل الله خير جعل بيل الله مان من اي نقطين بقل الله كابا يهودنا احبارتوا بيكال ربيالاتي نصارنا فبان بيكال ربيالاتي خب خبيالاتي وينو شاقني انا اهودا واقع خب النمو اما ربيالاتي يرادين معها تحليل هي التحريم هي التشريع هي الطاعو أي كل رائع إذا قفك الحرام هي حلال لا بدي بصمعها إذا قفك كل رائع لا بدي بكاله إذا الآياء كانوا واحدة كان لماذا هذا؟ وعلى هكذا أداود هي ناعة هي نياح ماذا هي أورقو ماركا أي الإسلام والمسلمين وقضان يريدون ليدفعوا نور الله بأفواهن واي ربا نور كاين باختيان نبي يقول عليه الصلاه والسلام ان نور وصدق الله في قوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين مركا نبي با كتاب كتاب نور كتاب خينا كتاب لي ما له شي نبي نور ما له قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ايذا نبينا سيدي سلاو شي قران كان نور لوو شي في سوره التغابن فآمنوا بالله والرسول هو الذي أنزله إذا النورك منزلك أو القرآنك إذا النورك أي بختين أيان والنبيك والقرآنك والإسلام لماذا بالمريسك ضيان يأيات روح المريكو قادا حملة إيتها قولك النبي قال لك فراحة شوف القرآنك يدينتنا لبع في إيوه أي كدة يريدون أن يضفعوا النور الله ألا كديري ويأب الله illa yutiman nura walakaal kafirun illan ma'iqayn wala sheegay markii hore kufrigoodii baa la sheegay xukumaatan wa sha'ban ama ulama'an wa jenuhur ay intaba galee markii labaadna ma'iqaan baa la sheegay sida markii la sheegay risaaladii baa دين الإسلام دي دين دي كل دي الله النبي جيس الدين الحق إسلام نملا إياه كوران كانوا هنونا الله الله تريني بلي بيسقو إبرة كوت على قشن واحدين لغوش يغدون وكسر ماريوا إنك صورين تعيقانا ندبي بيسو كلا قلبي عزلكي وراءه كل خواحة سالين وجدت جاي مر عمر ملا إبر الله عظيم سبحانه مرنا ما القذان كل الله عظيم هي كل علماء دوا ساسيوهاي المنحرفين ما القبول كونه وحوا علوا أن عريس العين والمساكين أدبهم أو ضوئك إبر وحبك إذا نداتي ومسو محمد هيدوا يا يهال الذين آمنوا أيك بالغابطة تكال ليدين كشاك أي إحساس قال لمدرج عرسي أتبي أدلها إشكال ليه وتدودي هم مرينا إذا لم يتم أخوني وهي كد عين أي كد عين على تعالى ساعة عشرة عشرة عشرة شوار أسران ياي. يا أيها الذين دادك آمنوا ألي يا رسولي يا حق لما أنت رميين وحادوا قاتل إن كثيراً إنباداً من الأحبة قولا دي علماء اليهود لحصي علماء المسلمين بلوغتها إليه وددي علماء اليهود مراً بلوغتها مع أيالي جيراً إن كثيراً إنباداً حمد الله ابن السلام كثير مركز اللي يريد داد يرأو قليلاً وأحبار اليهود وفي عم باجري كعد الله ابن السلام وكعب الأخبار أي أجري حتى بإن كثيرا انبضا من الأحبار فلماذا يهود كم ذا يوال رهبان سوفيالك النصارى كم ذا حتى يسوفيالك النصارين تود بضا حمايا في عم لا ليأكلونا وحيحونا أمو على الناس تدوينها أنت اي بالباطل حقد الركوعنا دالوش بيكعونا بن بن بيكعونا بعياد رخيصه يا وايس ما يعني عزايب يا بن بن يدك رخيصا كعونا حد علماء المسلمين تهين تدوينها وعود حدركعوني الله ما ويسدونا وحين نفس غير الغير كود بكاودي جيران اخبار يا رهبان ان سبيل الله niin diintii iyo dadka ka oodi jiray naftoodii ay lahayd oo in diinta Islaam kale galamaayaan oo golay oo horan soo martay curiydiina leeyu do fiin nooralla ilaiba diyan bay warran rabin rasuul maayen rabin oo diin maayen rabin oo dad rabin islaam limo maayen rabin ee ul ugu مال قذين كوز الحرم هدويا هاي هي هدو عمي هاي با وحين العروريا ما اللجوقة قتار باج لأن لجأ جودا هي كل كائننا مال قذين كينو هنتدف بانك يجند لجأيو أما جنب يسوى يسر لجأيو قتار نبل موسيو يمل لجو بريا ما هان يمل على قادة أبل مودو وكل كائن ذكي اللقب الحين نفقد العرور تصف على اللقب الحين ما مشاريع خيرة أن لقى بحين أن لقى حجين يجب أن تصبح والذين يكنزون كلمة الكنز لما معنا يحب بارسطة الجامع ويحيق وقت لكوصل أروري وحدموه فأخفر النصاري أما أنك مسلم مالبدا هدو أروري مالنا لكو جكدا نكبحي فليس كنز ما في كل عام لديه طبعا كيبولاد حسابته كله فتو وكان واجب الزكاه كان بيحيو قرابته كعيرييو وكحجيو المال كان مصروفه ما تصورك كان بيحيو صله الرحم كان مشاريع الخير مساجد يتبرعات حدوس المايو كل جمعه كان يقول ابوكوا ما عرورين وحيلكوا سي يا دبرن لو دارين ومواجيبك لغا غدن الذين واه يكنزون عرورنا يا ذهب والفضه لا أرورنا ياه يا لا ينفقونها أن لعكتك وضحيني في سبيل الله ودعي كإسلامك دائما وأبدا في سبيل الله ببعض مقاشا حدث سبيل الله مقاش إسلام لماذا؟ لماذا؟ سبيل الله محال لكم العابة أولا وقبل كل شيء إسراء البعض يا إيه؟ إسراء آن هذا صراطي مستقيما و استغاد جليه إنسان والله يا سيد إذا الله بعد ذلك صار دعوة أوله ووضع إله لوجارو فزاد يسا أراد تد يسا كان ند يسا وضع أباكوا قرسيسا وإذا المره الله واحد لامع إما رأيك القرآن كما قد مدل بعده سير يا مفرد إن كنتم خريتم جهادا في سبيلي وأن هذا سلاب مستقيما إهدين الصراط المستقيم مفرد بكويماني أما ودوية كله جمع بكويمانيان ولا تتعب صوب ودوية ترى ضبا الجني هي شيدان هي, هي هوا هي أدويه هي النفجية هي نسكيراري إذا سبيل الله العواتقاتي الإسلام إسلام نمذود واباشرهم كوا حولها ururiyay ee an wado islaam nimada kub dhini ila islaam nimadu mashariic badan bay jeedaysey qow maalka lagu bixiyo sida zakad oo kale sida turayim oo kale taqada oo kale mi jamiican waaciya inta aad dagleedo hodan martidi والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاء والغارمين وفي سبيل الله وأبنى السبيل سدي داوة وحن لكم بحيو يا سبيل الله تلمامي قولك هذا دا سدي داوة وعكوب بحيناين خباشرهم تاكم بعتنوك للليل سببته وحاوي كلمة البشارة الخبر صار واركا قوفك الله شاكا فرحة قليا بشار كا وحن بشارة كل قولك وحن لقوشاكايو بشارة من الهواديكي إذا انت واتهاكم وعلى اللهم قخرين يا عذاب اللقصة اللقوين يا فباشرهم أشك بعذاب عذاب اللقين أشك هو حولها أرورية أودين كأبا كبح بعذاب عذاب أليم حنوجية بعذاب أليم اللقمتي بشيء من التفصيل دقيته يوما مال بل عذاب يا يوحما وعلى قرور كنوجتي قدي ورقضاهي si aad ay shilma ka gabanahay inta la fiidiyo safaaf wax laga dhigaayo la ma yeeyo beeran dar dar oo fiisan aya laga dhigaaya markii laga dhigana waxma waa lagu baaya kuruustii alleha kor ka eda fiir jahannam aya lagu Vähä safaa birti, jibahuhum kuwa hom kuin ururi ei, ja vojikallega saa raja, merku kun muodon dina, dina anni dige, iya kebi dige, aja da jinaa ja, hadeilla vadi dina kun muodan, va zohoru loka la merka loga da jinaa, vain najaanama, la muhida korki wajiga laga qabtay lamadhin laga qumudiyay dabarkii laga qumudiyay jir ma dhaqnaa wadhin soo wadalay nafti aadab keydi dhagayso wayu qaalu lahum sida ma kal lo bislayo iyago qumu macay ayaa waxa looranaaya hada kubidan laydiin kubay ma kanashtum بالروح والنفس أي اللو عذابا يهي هذا وحن ليدي كوكو ما في كوا يلعق تياد كنسكم أرورسان لأنفسكم حد على أنفسكم في النهضي هنا دويخي إذنك كفائد إيستان وحنتان فضو أرورسان لكن أرنتي كذونتي على أنفسكم كوركي إنه يكون لعضي فالكاسة وحن لوينها فذوقونا دامية فالليد الله حساب تمي هذا الكنو بالليد مريي لا يدين مدن من خذو قدر الدنيا ما وعيت كنتم في الدنيا الدنيا تقولها دكتور عادل تن تكن زورا فواح أوروريه إنما أركي الأوروري ناجي سوي سر اللقين ناجي واجب كيس اللجت على شاسني صوب بدلاي شاس على كل كمال قبائل المسلمين أن اللوجد ديجي قولا بالشيخين او واحد باليا خرافا ما قاعد دين هو انت تخلقوا موردو للمساكين تا يا أيها الذين ادخلوا امنوا حق الروميه وها وكر لو جيدين مؤمنين تيوت إن كثيرا ان من الاحبار فلما اليهود كمدا والرهبان شوف ياك النصارى كمدا لا ياكلون وعنا اموار الناس دول و الى عوليس اي بالباطل الباطل باطل الباطل كوحو جمعين ايه بنانين بنانين ايه باطل لي ايه لا لالوشكا كميدا وكتابة السكوك الغفغان انقى اسكيه الاهو وحاول مانا ايه قف دنبي قري كل كاينو دنبي قيبه اللغو دافا ايه وارقد دنبي دافا ايه اللغو سين ايه فقاضا قف لغا سين ايه وارقد باللو قرأ ايه كريسا دا قريسا ايه دافا للي ايه قلت تتكي انواح اوغي ان دينتا اقولي ايه اللي كوية ذه اللي قولها دقنا ايا قلت امضانانا لكوئيسين حقدر الوعونه اموال الناس لكوئيس بالباطل وحنباناني بجميع انواعه باطل حيكو سوكل ايا ويسود دون نفطرية غيركم وحيكا او ديانا يؤدي ديانا عن سبيل الله الى دينتي في اسلام المدود تتكي انو قالوا ايه صبابا ومباشرة Lilian, لا بد من وجود دين لا يجب وجود ديانة كل يهينا، وما بال أقوله، إسلام كي كتب شيء غايان، عدل كبير معانيه لا ين، الكوا أكذب بعضه، إسلام نمادي، هو بيدب ألك صاره، عدل ندتك أي وارسلنا ويسودونا، وأيشري جيران، أن سبيل الله والذين ما الغضنك يكذّبون أورورا أيه أنذهب والفضة قل إنك أورورا ولا ينفقونها من في الأرض يدعك يكون بحني في سبيل الله إلى هو الذي يسجد هذا أنصدمني ماذا وضيعك جريسي خذ الحني خباشهم بعذاب النار أليم لعبيس يوما ما للعذاب دونه يحملك ليلين عليها في اللي. في نار جهنم danuma nartayda guudeda aya lugu kulaydin oo batu kuwa kala gubidona biha mal kii ollakuleeliyi waajiba um qiyaal kooda lugu gubidona qajnuubum la ayal kooda qaduurum la bariyal kooda tartiibkan jirka mujrimkan lugu sameeyay oo sadbka wajiga lugu bilaabay inayaha lugu xijiyay dambarka loo dambaysiiyay munaasaba qayima mujrim أول يجي على سبيل مثل مالك هاي نزكها قبل خيسو ودوني كخير كنا كوب خيسو قنصمات كقلب يشوك قبل لبانات مالو كم مغضي جيرك كمدنا ويجي أقوى رج كلك يو الله لا شو قالو ويجي غورورينا يا إنه يريرينا يا قف كوارك أوسى عاجي جيرك خلف الله أك الله أوسى لكن جيرك يسمو غضي نعد حقلا نعمر كأقوى ku jeeka moqad ayadoo gacanyey lug iyo dafciya lagaarkii laga arkay idan bal wajiga dabka lagu bilaabo isaga ay gackaha koodaat galay koonsigu xaq qulsanayay ka badagna oo wajiga aruriyo mujrim ma laha xaq ka birdo daga qay siidaynaa dhin uut baysooma da barka وإن لجبر نبرك واحد نخون إذا ماشي قودا بيزه ماشي حق اللوجشة قاي مركو هذا قاي ونبرك بلارية وعموض نبرك ثاودا بيزه كلاش هالوج هذا جيو وصدق الله في قوله سيجزهم وصفهم إنه حكيم عليه وخلق هذا المريء سلمان في العاية ويجي الله عرورين عيو الحذر الله قنصنا عيو إن الله شفقة لنا عيو وين توجي الله لك فوادت لن على ضد بايه ماش لا تغايو حقا نغو شيغ الى غوبوي دبرك او دنداي فتو كو الله غوبيدونا في ها سفره الى ابك يا فيضن و لهم اذل النفس ما كان هذا العمده انكم ماكثون اخصوا فيها ولا تكلمون هذا ما كنتم لانفسكم انك انت العزيز الكريم أصول دان هذا الله عينك اسودان وعذاب نفسيا جسمي مركو دخنوبه ايا نفسينا لا قبايا هذا تكن لديكم فدان زي ما هياد كان اسف مرورن جيرتين لانفسكم نظر واقع ان مرورن جيرتين فذوقوا ددميا ما كنتم في دنيا كو هان جيرتين تكنيزونه إن وروريو كان أله كتاب في مركز لا يهودي أن صار لغة هذا لنا وعلى وصل الله يا مشركين جاهيلية لا مشركين تتسرب في آبلك لورعين إلى ما أنت أركي دون خابوراي بلا سنة كككم الله يطامبو كدجاي نبيا طبعا كأفركن ذا أي حرم قارئي عليه ذو القعدة و ذو ومحرم و محرم سد على ويسهان wa sadda dadar nigu soo foolu tan awu tadriy la waatan ka shuwa haday lamaato sadda dad bilooda is xigta iyo rajab afarta bilood baashir hurum leeyaa afartaas hurmo gaare bow yaalay kulka jahiliyo iyo islaamna hurmo dhawaa oo reesay oo waxay kasoo bilaabaneysa irkiyoulka maalinki إذن بني سيد الله الرمي قال له وحيا أن حديث أركان بشر محرم أو أشر حرم كي كمله حشيد بالحرم ضال لورنا يا حرمنا واجمع عليه كل خير كان خيراتا كم تقال كينا شيم حرم كي لجح الرمي إلين بشت محرم قيم سفر بين الصين دونا إلهم حرم وارتم فتوه شيطان ليه هذان sayda gawo ku yiri afar broadband idinka arimay afar ta doontaan ka dhigto iska deg. Idan laga marna marna horo كورتا لغن كإسلامك إسكتاكي إليهين حقودي اللوصو عليي سيدي غبي وحما مولينا اللعديي اللهين قليليي أي يا رسولك يري إن الزمان قد استدار كحياته يوم خلق السماوات والأرض أي عرنت اللوح لي واللباب لي لغن فقال عجم من يري إن عدة شهور شهور وجمر شهر بلا عند الله أبوه وإنكت الله تريه وشهور سنة الهجرية سنة الهجرية بله كاكوبانتو اثنى عشر اللبية طبان شهرا من شهر بليال اوه وحي أرنت أكوت الله في كتاب الله كتاب المخدر لحو المعفوظ كيكو قرانتاه وحينا أرنت قصونا يوما ماري أي اللبية طبان بلوده هاي خلق أبوهما السماوات إلى الريالك والأرض إلى الريالك ما لنته الله أبوهما ايها بنوه الله يتبنها منها الله يتبنك بلضوحة كمدة أربعة نفر حرم درجاله مده كليه حرام بألورانها حرم وجم حرم كلها افر توذيب حرم إليه سبنوه مركوشيقه ثلاثة سرد وواحد فرد القئدة والحجة ومحرم سدعوا على إسحقان واسيتان إيا عرفوا إيا الزكاون خجبنا وقال أفرتها بلوت أي أشهر الحرم لجيلا من أوحاكمه نبيه طبانكي بلوت أربعة نفر باكمه قلقا أفر لديه طبان ثلث هو وصد حفرات بلديه طبانا قلقا ثلث سنة أي حرم الله سيئ وما در نصنع مسلم كان إنه حجيه وإبادة إستبلا نجاقا وإبادة حجك إن حجك إلا تجار تجال الله فائده تفاديدن الجهاد شدة بلاد اليمن أربعة حورم أفر حورمة كاملة ذلك لي خاصتها إيه بشر الدين الغييم بقى إنك يقال إذا بدرو الدين الدين الغييم توسن كاساه على طول حد مننا كيهن أفر تابلت جودة هذا هنفوسكم نفسيالك هنا وأفر تابلت إسقاط دولميكا دولم دول واطني نري في غير محله يا هو هي ثلاث isha oo san dulmi bannane wa afartan bilood si adag yahay afartan bilood wasi adag yahay afartan bilood gudahad kan la soo baxayni khayri wa anay kan la isku dayin afartii halla dhamaato waxa la balaaya oo qaatilu xadati muslimiinta al galada kafatan wadar ula dagaalam kafatan halu qabay ogoshay qaatilu wuu gade in laga ال穆سلمين تبى للي جاي كل جين يدينك خذ دواه لا تعلم الجاردة أما المشركين اللي راح عليهم أو أي شيء قاله هكان الحسينين قال دمانتي لا تعلمه لا بد ما هو عجش هاي وقاتلوا مسلم ولاتعلمه المشركين الجاردة كافة يدينك أما المشركين الجاردة كافة إياك لا تعلمه هكان قالوا كما يقاتلونكم شري إذا جاروا إيجين لا تعلمه كافة إيغونا أما كافة إذن كودان أيها إذن لدك علمان وقالوا إذن موض الجعلا جديدين بين أبيهين كالكاسي دائع كافة إذن لدك علمان إذن كافة أولدك علم حديدك علم ومسلمي يقال الله <سؤال> دك علم وين واحد أو واتقانان بشارة أو وين يهي أن الله مع المتقيم إلا فر الله بن مايه انت كعبسة الكفر والمعاصي اسكالها ليسا أن يبنى محردها بالعون والنصر والتأييد هنكو تلقروا هذي ونجر الله تعلموا إن رب إذنك مؤمنين تأذي إذن مجروا أما المتقين تلقر أغادا إذنكو تاكو تلقشا كاراش كدعي واعلموا أغادا أن الله يبوينا مع المتقين انت كفرها يا المعاصي هذا اسكالها ليسا أن يلقر بالعون والنصر والسعي انما نسى كل كسينه هراتو المالني بش محرم قيل قالي الى سي انتي كا قادان او وير ارتمان او تصرفان او حول البصميان بيديه جيرين سفر بانو فرسناينا او حرمه محرمه الى سفر بانو سيناي كل كا داي دونان خري وديجيجين اما كذال بي وديجيجين اذا كذا لو غدا قاليم كذا وديجيت ايغوا اي امام الخرائقي القلوعيين اي قال قالمدي او شي بفضاد انا تعالى ان ما وعك لما ان سيدي دبدي او حرمه محرم سفر لو دبدغو زيادهن كردين في الكفر قالمه غني هاد لكردي هيو يوالو والو نيابه دبليقه الذين وعك فاروق قالوباي با لوو لميا او ايغو قالا اي ادنا كوسيلو منتا يعلونه دبدي با بنشتان aman sanad ومرمر marmar ay wax dagan arkaan kuma ay kamar mi waaya xurmadi muharram safar bay u diggan marmarna marmar kay wax la isugu beeg beeg mi waaya ayu harimoonu way ila lan xurmada in laga qaada muharram oo safar la siimo bananaa inna lan diini ollu inta wuxu أفرضوا شيدان كوساجي وحلاج ربا إني تاي إني أفرد برد درجيات لكن إني أكون خير من أفرتي أيضا ما رأي إني سرقة عدي إني عدي ربا أفرك لكني كان اللي إذا تماك تردي حرم الله الله حرمهن أفرد برد إيرادنا أفرد برد ما ندورناه أفر يحله رحبنا يسنجران ما حرم الله إلى وحه حرمه او بشان الناس مي او سنو قري اي اي اي باني سنترين بحي حس كذان زينا لهم مجهول بان لابين اي اي اي وحي لكن ما كان لقعد اي اي اي وزينا لهم الشيطان و تصدهم عنه سبيل فهم لا ياتدون قلك الوحي اقرخي اي فتولان سي وي اي افر بلوط بان لذين دوتان سجينا وحلاو قرئي لهم يجا سوء أعمالهم أما القوذيحما المخالف سرع الله إياه سيدانو قرئي والله أبا ويننا لا يدي مهنونيا القومات الكافرين حقدين حدوسا قفخس بهنون غبي بعد نما ذكوف وعاده لحنونين ما يود أكاب بعد نما ذكوف وعاده إياه هنون جديد وحاء بهنونيا وحين هنون ربا وصدق الله في قوله والذين اعتدوا زادهم هدا وعطأهم تغواهم فركوا حق من با الله نونيا عقنا الله نون ماي إن عدته بالليل سراد إن الله يبوي نقضي إتنا عشرة طلني اللبوي شهر بالليل في كتاب الله راح المحفوظ كجديد أيكواي الله وفي كتاب العزيز القرآن كأثنى واقطع يوم مارين بأيكواي الله خلق إباه السماوات عراريال والأربار نوراليال إنه واحد كميد الذي يتلنكي بلد أربعة أفر فرم قيملة وهم أن لا أقري ذلك صدق إبرا الشقيبة الدين والقيمة توسن فلا تظلموا حد الظلمين فيهن بلا أفر تأكدوا هذا أنفسكم نقف يالكين حد الظلمين ايوهي قفا ايقال, لوحة ايقال, لوحة ايقال لوح ايدي جيشتان نفس النيفة اللوحي قاضية وقاتلوا لدك علام المشركين قال هذا كافحتم وذاك ولذلك علما ما يدين كردم أنك لا كما سيد أي يقاتلونكم إياه إدري لا ذلك الله ما يكافح إياه ويندين كردم تعلموا هذا أن الله أبويننا مع المتقي كفرجا إياه مصيلا لك إشكيل علي إيمانك إياه بعد إشكيل علي إياه بلجيرا إنما وعكلا ما النسيء دينك حرمة دي بشر دين الله دجا زيادة كربين إياه بنيو في كفر قال لما يكون هذا البذي يضل وحل كله مياه يشد بك الذين وعى كفروا حقا ديدي يحلونه يبكي بيحر ليسن آمن صند ويحرمونه يبكي هو حرمان آمن صند ليواطئه هنا يوافقان ouais. إذا تماكيت الذي حرم الله الله حرمي وفيحل وحيب النيسان أيان ما حرم الله إلا ويحروا حرمي سينا لهم وحلوكم فيه الذين آمنوا ما لكم إذا قال لكم وفروا في سبيل الله لقد بالله باية درس إلى آخر الصورة اللي قد قارب أما مركبة الصورة اللي هو ذهي غزوة طبوكي كابريس غزوة طبوكي وحا مرعك لهو غزوة العسر نواليه كذب غزوة طبوكي وحا إذا سنة تسعة من الهجر مرّح النبي بمكان تبع سنة كيس قال أي غزوة طابوق لهاي فغزوة العصرة دون لا الدولاكي وهو كان في سنو قران كان مرجع كل والذين تبعوه في ساعة العصرة لماذا؟ قرأ إشكالا وجانب وكو مي أولا وقت جو كبير وقت كرل بوا بشو سوى البيح بش هذا لينو أسافر بياهي وقتا مركا جزية العربية العدل وطين برني مرناه بيكول شي مرنا واقفوداي قلت في شهر شوال هات كل الخوص ريايو أي خسرت كباقين تي هذه مظهر مظهرنا لبعض وحي هاي, هاي. والله بحنا مركا برد باقيك فوشو بسلاني شي أبدا لا بحنا ما كدت كواجي لنا اللظ صدق Massa avalla, sataa on paljon, että käy diwit. Kolka semmi jatavuun balmot, bilmarket balmot, sohana. Iden medini jatavuuka, paluuladuka lefok, semmi jatavuun käy diwit, kolka dulkin ajattuun fogeen. Vasenna, afar, herke lodduulajien ja hup, niman asiak, oltuulajien, orhat, ja hup, ja idembahajistaja, ajan, maribel. Subanaamarku, olka biinajien, warbihin baattivit layri go tirigla marka waayela malik ruum oo hiragla layri ila mu azabura ayi madinuna koobii mana ya subana hadduu almadina bakusugo hayyi madbu yiri idan ninka lugu duloonin adagaa adu tavarle, ulko ofoga waqtigo jiilala natko bana afartaas ismarkatay ma sha tabiyaa ama subanuma marku dawaqay ay u هلا جسمي حيرتو فردها هي قاديك هي عندها هي جذين كهلا بياريو حرام العيدين وهلا في الهم أنا أنا ذاك باتي مذكرك كلكم كل واقع كدي نبي قاد بندولاها ناشين ووالوشو قوليشتي إنك الصمت قال كدي حين كلكم إنك مغلين نبي واقن واقعين قريه حافظي بيبنيين كموق بلال سعيد كذا جبالها بيجي قردي واجبتي هو أن نقول وقال لباطل سؤوما إيمان وحونا نقول عليه الصلاة والسلام ما أنت إن تقدم برس بعد اليوم نغزو عليهم ولا يغزو علينا قال إنو قصر دولي ما أيو ما أنت تقدم نقا دولينا سيدي بين النقاط قال تعالى وحو أبيري يا أيها الذين ذاتك آمنوا حقرهم يا أيها أنا كنوا الوي ما لكم كوم معايدين كو إذا قيل هديبا ليري لكم الدين انفروا في والقائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم صوبناه دو تعبيا عاما كنا واقعي وأوجل حاله وذا جنته في سبيل الله إلى دين في سكوريا لذا هلا دولا مركي لا يري أطاعلتم إن رسولنا تنو إلى الأرض للكوغلة المعادين لدن لا شاك سببك أرضيتهم موعد كره الأهل في الحياة نقول الدنيا هو من الآخرة بدل الآخر وهذه الجولة جنة أخرها عن جلهاي حدان للدول بدون بعد يومتين ما بدون يا أخر ما بدون الله في الدنيا من الآخرة بدل الآخرة أخرة بدل, بدل كذ ما بدون جعلاتين حداي أرين تصدقهاي ما الكلام بدور الله فما تأول الحياة نرخ أحداً معها الدنيا هو سيء في الآخرة في جنب الآخرة آخرها إلا من عبده إلا قليل وحي ربنا قنزا أو حي أدمت عمان مناسب الله ما سمين كريلاً سيئ سكين لماديكروا الدنيا حلا ما آخرنا محبة يوم إلا تنفروا عن أنت ولا سيادك أي حد يدان دولي أو يدان صوبناه الراعي إبوه إذن نارا يا عذابا عذاب أليما دارا كلك اللي إذن عذابا محضعا يا إله إذا مكاننا يا سوبنا الرعا خمسا أببيا والعذابون ويستبدل إبوه بدلنا يا قوما ضد غيركم إذن كان نائم إذن كي دولان ولا تمره الله كديري ميزان شيئا وحضا والله إبوهين على كل شيء وعلى كل شيء قديم وعوله إنك على بالدين يا إذا ما أصبناه يا يسوع إذا كان كان جوده هذا يبكوا ما أما رسولك إلا تنصروه هذا إلى أن صوبناه أجرجاري حبايدن الله أبويب وحنا أجرجاري ما أنت كالليتي. أو في الوقت هذه ما كان قدنا جلاد رجونا الدوليميت حسب اللوقر غاراي ما انت محل ايدن كفلايا مسلم كي جوكسري اسلام كينا جوكسري اسمنو دغنياي فقد عذبه نشره انه صوبنا وغرغاري الله اي بوينا اد وقت ايابو كرغاري حدي ما انت صحابايت اي اصعب منها ميككل لفظن جللو كرغاري ان غور بايه بوكرغاري اخرجه اي صوبنا بحيا الذين كفروا حق الدين القرآس كلك المكاكة بنحيين ثانية ثانية الصلاة اللبان ملاح ككلنا هو أبو بكر لبادو دي هايين إذ واختلاب أبو هما لبادو دي أبو بكر يصوبناها أي في الغاري قد كدية كجيرا ألو نوان وايين إذ واختلاب أبو كرقالي ويقول صوبناه أولا لساحبه أبو كره والولي o galada gumele heli arkay ayu wuxu la tahzan avu rugon inalla ay bawina aya ma ana alla inalla jiya waxna laga usida u sida ku yiri baba ebu gargar saabu sanad dar nagu gargar xanzarallahu alowudajiy sakinatu hasalki saalee subana korki aya hasil lugudajiy oo godka lugujiray ya إيه كرجوكسي اللي كرجوكسي ما الصامين إلا باسكينكو دجي وأيده هنا إبكو حجي بجنود عظم أيضا لم تروها إذنك وجهدي اللي يقال عظم هذا نوعي آية إسكا عظم دي سيقال وجعال إبوحو يالي كلمة الذين كوي ألي بوضع. كفروا قالوا بي. كلمة الذين كفروا معي الشرك والكبرو قال لي ما دي أي وراء ما كانه ولا جدلاً نبي جابوا بكر حتى خرج باللقو بعيج كانت بالله ديجي وعلى يين لبذا من مرحوذين إنك كان حياً أو ميت أما يبغى النول أما يبغى بنت إنك كان هلكي ما ذهبوا كل حالات بالسيناء على قرصان كل خير تاعي اللو بيفرس بكو الدولة يين دول بكرت قوي يين حتى الكاس على ساري ويخودن اللقو بقول جعله إبى عليه كلمات اللّه دينه قوي أرقه كفره قالوا قال لماذا هيك سعدان هيصير كذي السوف لا مذهبة شو دعوة بابادي أو إن دنتي أن معاي عظم وكلمة الله إلى كلمتي أو إسلامنا أو مرجعنا بق عليه سلطة وسلام هي أبو بكر هي العليا هي لا سلام إلى يوم من هذا موقتي والله أبوه لنا عزيز الله في سكادك حكيم مامل ونفسه سيدان الله بغزوة تبوك حدي بالله بنيس يا أيها الذين آمنوا اللي يا رسول يحب إليك الرميين ما لكم ما صبت لكم وحايفين كواعنا إذن سبنا ذي واما حاي. إذا قيلها الدين اللي يري لكم مدينك من فروض الرسول كُدُّلان ذي كَدَلْبَي في سبيل الله الهدين في سكوريا لدي هذا كُدُّوذا أتقلتم أضوحوا سُلْهَانَ إِلَى الْأَرْضِ نُلْكَ أرضيتم أَوَحَادْ قُرْهَا في الحياة الدنيا هو سيسا من الآخرة منت بدل بينك بيقني بدل الآخرة آخرة بدل كيب فما متاع الحياة نرى حد معها الدنيا هو في الآخرة في جنب الآخرة حدث نر إلا قليل وحظه قد يكلم إيسا وعلى شيء قاعدوا يماها إلا تنفروا حديدان دولي يعذبكم إبا إذنانا هذابا عذا أليما حنوم بضل ويستبدل إبوا بدل قادنا أو من ضد غيركم إذن كانان هاي ولا تلروه الله كذب يكلم إيسا شيئا وحبا والله إبواينا قدير خبك رد بضل على كل شيء وعلى أركض ما أنت دوشي أيوكرا ما نوعك إلا تنصروه حتى إذا سوبناه أقرقاري وإذا نوحيل وإذا قرر إليه قارسع فقد وحدظ نصره الله إلى إن سوبناه أقرقاري إذ وقت بأقرقاري أخرجه أي سوبناه بحيا الذين وعى كفروا حقا باني ثانية اثنين إستقلوا اللباء اللبائية وإلا وكالياتيين إذ قربوا هما اللباء في الغار ما قد قولكو يالباغار ليرا هاروزان وامعروف جابل نور بولا باعي في الغار قد قوليه إيسا ايه اللبان وضاكوثو قنايا اذ قرباء بأوكر قاري ويقول رسول كراه لصاحبيه أبو بكر الصديخ ماذا تنسو حمدي سيبا ايه بعد ايه حداتي بكر صاحبي رسول الله معه فقالوا بيسا بالنفسي هذه الآية قولك اصحابتك لو إنا الرسول كالصاحبي قران قومه شعراوي لكنه الخنر إله بعض اللي صاحبه أو أبوك الصحبة دي سيرين ما كمرخوا الله قياس اللي يحي اللي محمد شاركي. حداتي على أبوه بكر صاحب رسول الله ما عيدنا دنيسي وبالتالي قال مدين أبن قنيزا إذا يقول حدوي سبنا لصاحبه لجريه سيلجري أيوك الله تحزن أبو بكر هو الولين إن الله يبوين أي معنا إن لجله فأنزل الله يبدج سكينته تكنان يحصل عليه صوبانها كركي وأيده فبصوبانه حوج بجنود عظام إذا لم تروها إذن كعظم أجري وجعله يبير كلمة الذين كويدان طوضا قال لماذا كسعود كفروا حقبانيا السفلة من عصيم بدن أو با بعذارى وكلمة الله إلى الكلمة دي أو توحيد هي مبقى كي علىي العلي من صرعين بدن وكلمة الله إلى كلمة هي كلمة ابقى العلي توحيدك والله ابا وين عزيز خبيعتهم يساك هذاكو حكيم المام والونسون انت أنام بياحي لا أناني يقول للاقدير كما ذنبيش قال تعالى خبوه ينفروا أيها المسلمون دولا خفافا دينكم فضود خفافكم سد عشيب كلمة الخفاف وجمع خفيف وهو الشعب القوي الذي عنده المال والهبة سد عشيب فهو يرني ما تيان تيدا سدح الاوا خفاف في قالكم ويلي لماذا يا هوغا حنونك يا عيرنمدا كلك تعبيه عام عاوه يا قفحي مايو سدح صبب حدين له لهي قالدو سو دولان ايدل كي مسلمين تدولان كي لو كلاري ماي حدي امامك عامك وعولك ادواقنا لكالاري ماي حدي قالدو قفسدان دد يا دال دا مسلمين فيلايين لكن كلهاري ما يو، إذن سنأكل العمل لي را وحرى يماله، قال تعالى بيرين في رودله حفافا، إذن كود اللي را عاف ما تغبا، سهل يمالها يستا، وقيل إذن كوروسو واهل سنايا فقراء البحر وجايدود قال لهم يا مولئكم إذن كوعليه نواته وأنفوسكم نفياك نفي سبيله إلا دنتي سكر يلي بيذا وبحى ذلكم سأولمتي إن أطبحت ذنبع خيروا فإنان بدن لكم إذنك في الدنيا والآخرة وأدونكنا إذن يقول يقفها ليسا آخرانا جمعا وحلمي ذلك لكن بذا ليسا سأساعدين فيها إن كنتم هداتيين تعلمونك ووحك ففعلوا ذلك فروا كل قصة الله تعبطي لبعطة إن مركي جيرتي إن ما أشفأي فوقت هاي وددونا برتهاي وقتنا يجيل لهاي فقنا باهايي قال تعالى حدوهوه للهو كان حدوه هان لها ما تدعوهم إليه وحا أصوبنا صحبتهم ياريش الدولان حدوه هان لها عراضا ده فدون غريبا ده خيبا روكاله قال يرجوكال لها سو ملاحو سنهي وحد الله سوكحينهي حدي ورخوصه هان لها وصفرن سوكتها دي هان لهاي Mä sinne päätäjä verberiusmuurlukuteikalo, ha-degja, ha-laj, lajta va-luka, sukua, kurailaa, kura-kina jäse, ta-luta dua korka on تبن من بوخو شاي كل كاس ربي يري سبحانه وسيحلفون فاضي دارن دونا بالله اب وين ما جئ وما اي ورنايان لو استطعنا كرني حدا مبحي كرنو لا خرجنا معاكم وين ذا الى حدا سم مبحي كرو واحد النقه فين حنتفاهم ما هي كل كعروشي بنانك اي دار حاجه فوق سيين كل كا واه لبا دبي اما كاني نفاقي قال لماذا عروس اللي هو هي با دم تخلف كي صوبناها اللي غاري تاع ديال العمل خذولك اللي غارينا وقفل بعد دارت بينته لو غدات با قبل صدحت يسغي نفته قال تعالى إلى وحي يي يولكون وايهلا غيا انفسهم نخفيا الخدي بها لاجين بالنفاقي كل حلف الكاذب وتغلف عن الرسول سدح الذنبي وملا اركبه قارو هلاك لها اي اسكر سان كل كان ما ضقنا با با اذا وقعت قرات قفكم اركو دن يا بادل يا عند ركو دارنايو ان ايودا ماتي جبهبي وخاي ابيي والله ابيينه يعلمهم خوي هي انه مركا جالده لكاذب اني بينكشي غاياا وخلا وخداره ayshegay am bentodu subanu alayhi salatu wa salam kulkay munafiqin ta yimaadeenay daartay xadar baad lana u sheega xogaasu banuhu wa ku yirfu laay intu warkoodii rumaystuu iske jogaade wa si ringayii anan qabow ba rasuul ka kulli alayhi wa ayba rasuul fi sagu yiri afallahu eba fi anka xagaaga waxa lugu حدي عتابك اللهار مارين لها، ولي ما أدين تلقب بالله بها. شيء هذا وفصل على أرداس الدنيا يا راح. أدونك لو بسني. فلتك معك ولد الله. أقعدنا بجنته واللقب باي. اللهار مري عفنتي. كل كمركي اللي عفية كذب على يدي. إن الفري نوي دنت ما هين. إن ايجي أصلا ما يسو. أو كرنت شيء قاية. إذا كبت كلو وقف قف وجعل يهي عنانتا قباطمان لقد قال ليكو ترسنتا قباطكو مترسانا قباطكو كل قولك إن الله انت اللبذا قف ليس عنانانا ايان كلا عبانا ايان وأحرب اليه قولتا يكالالبنتان مدنمك يكل الله عدم مايو وعشيق مايو وصدق الشاعر في قوله إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب إذا ذهب العتاب أنا الله إيش أنا أنت هذا يتكتو أول لبلقف كلام موسى أو ينكلع عن كل أت شيئا يسخفين كل الله ليش توزم اذا ذهب العتاب فليس ود كل على ما شلو كلام موسى مثل ويبغى الود كل على ما بقي العتاب إنت أنا بجرت كل الذي واجرت قفتي أشج هما أمور قري قلقة حاسقة ورالها كرا بالها فهو عنام بضمت إذن عنامت اللي قاله كجيرت عفا الله ايباع في حدهر عنك حقاك اللي بأذين محاد وقفة صحدي لهم مرقق الله حتى يتبين إلا اوكاعد هذا لكاذي رسولك الذين كوا صدقوا في اعتداره ذرداركو هذا كل شيئ أي واسكيه أو هو وقاته الكاذمي إنه قد قدن شيئا إياه والله يعلم إنهم الكاذبون أيه من هينا؟ إلى أتقو جاددو إنفرودو خفافا كنكم فردو بل نيراه عفيما تغدو ساي جال يستدو وثيقانا كنكم ويا الله حنونا يسكترو وحلا أنا جرت عروسنا دولة وجاهدوا تعلموا لأموالكم كنكم عليه نوطة وأنفسكم نفيا لك نوطة في سبيل الله يلدين تيزاكوريالي داداكو دولا قال لكم شد خبير الدين فر اي اخا لهم في انان بدن تكم يدينك ان كنتما ذاتين تعلمون ان قوه خير يقن فافعلوا ما امرت به وان ليدين فر يا لو كان ادو بعد لا بعدو يارتي رغا حرم اندفد قريب لا سوقدان اي وسفرن صوتني قاصدا ميل دعودون فغى ولكن هي بعودك مع فقاتي عليهم كالكو فقاتي أشوق وضضا وسيعرفونا ودارنا يا إلهي أبوين لو استطعنا حتى أن نؤودنا إنا نبعنا وانا بإعكري أخرين وابعلا معكم إذن كاللجين الدين يونيكون منافقين توحي الحلاق أنفسه نففيالكو من نفاقي والتخلفي والأيمان الكاذبة والله أبويننا يعلموا وأوياي إنهم منافقين تا تكاد إن ان يبن لو يليه في اعتذاره وحيكون عذر دارنايان ايليكي كان بي كو شيغايا خذا كما جرى اف الله اي ضعف ان رسولك اديق الرسول كا حاغا تا يبكو عافيه لما اذنت فحد وقفه سعدي ان يرى انهم منافقين حتى يتبين الى اي كا حدث لك اديق الذين ددك صدقوا في اعتذاره فذر دارش دكو سيغي فهو تعلمهات كواكاتب الكاذبين كو بين شاكاية في اعتدارهن فدر الدار من مدى كوابان شاكا وحالكا قولكا اللوغة بقباية عاشركا قايدة عامة قايدة عامة وحاوة تقول لباوة قف قفي كيسو الرنية هاي يا قف باني هاي ايمان هاي تهاد راح كايدة الدار الماي بنا صاحبتا وابا يسكو وداي يا ويناشي با كو دا قال لماي ودك وايل نوا نافنا وا كل كاسي ويناشي شرع عي ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج جس حد ورده ادي حقنا وايله حقنا اللب كجين ساي ماشي اللغود داليا ماشي مغه عيبينهس مسلم محترمه يجي تقول يا نجا جو هيما fog yahdu do la is xalcin waaye odagiina marallo waaye arurtina ay diidan yihiin shaxina oo haysa gaartay suubanaha marka dadka xaliye farmaalaha iskoya odagii wiilashii warku kabo yaa rasuulalla anigu waxaan leeyahay oo inaan ku dakhdhu tiyo jannada ayaan doonayaa iyagana ايو اضغي كو عاجقاتي اني قو عن لايه لوك تانا فضاء اعلانت اجنة ان قيناي ان كل عبدو سيه جنة وينشون اجنة ايدي ديني اضغي اجري فراكا قاب قرجف با اضغي اللي قسي انك سون اخر سير لوك والله سمينا جنة دين او اللقاين اذا قبك ايمان كيسو قوي اي جهاد انكحر ارنمان قاعد عامل سيهي Ama kan imanku jeen anjanin yaa akhira wa rumaysne cihad midku ka doon yahdibki kulka rasuulka waxa la baray intii waqtiga ka dambeeyay hadoonnani uduur daarto oo yila ma bixi kale waxba siiga imankiisa daa wacan ugu tala gal amma ka imankiisa ama ku arki doono ku سنيه جيهات بانكه رأيه مؤمن أرميه تاهورت بالقاعدة لك قال تعالى أبوحي الله يستأذنوك أيها الرسول الكريم كافس عبدل دلبي مايان الذين أخيارت يؤمنون الرميسان بالله أبوين يوال يوم مالنس الأخير الدنبيسي وأيهن كافة صحة دلبي أن يجاهدو إنه يدقى لما يا موالهن يقول الله دوتا يهوب يا هب وأنفسهم نفتوذينا وطا كايداً دلب ماريانو وحي أغيه هي هاتك جنة توبيه إلو ياي هي اغيبه الرب والله إبا علي هو عليم الله أقوم بذون بالمتقين ذاتك إسلعين أيو إبا أغيه إنما وركيد الواركيدا يستعدينوك وحاهم كليلته كافصة دلبه ووهارين أكل الذين هو أن لا يؤمنون الرومين بالله أبوين واليوم ما لنته الأخير دم بيسه أي وقت عبت شكيسه قلوبهم لا بيا الكاظه مع شكيسه فيما تدعو إليه واحد ويا ليش من الإيمان وتوحيدي والجهادي وطاعتي وعند ويا ليش لذلك أي شكك قبل إن روسيا جسها لماها ألا رون الله عين حسب رون الله عين بين الله عين الله تعاليم تدل شقيبك قبًا كل خوّه ويوحه وعكوه يدين أيقفهم فِي في غيبهم شقيع أيقان جودي يترد دونكم مريسان أيقون نقن أيق إلا مؤمن كويدين ما يرثي لا يجاهدين كهرو حتى وقفوا من الله مركو كويدين إنو هرو همنك سد وانتونك نؤمن كلاش كويدين ماي وانا اهلك وانا اهلك وانا اما امامك يا صلاة ايضاتك اللغتك وانا المانك وانا اهلك يا رسولك ان الله خلافه كريم ايو سندي اجهاتك وانا ايدينا اروني اهوه يكود اعجر بقى اللي اييري علي باكمدها ورسولك يري سيحي حاسسك اي عرورها اي اما قالت مكاسو علي وقوه يري معتا ايو حقرتا اتهاد بقى اللي اهلك حوان كنت أعجر معادي إلا ذاي وحبا كنت سوما وحوال النبي يقول مسلحي أنت مني من هارون من موسى حديث الشيء اللقف في جنوهي سيبا نقول حقينا موسى هارون بين أسلنا ومرخي نبي عليه الصلاة والسلام مهاجريني أنساء الأول عليه علي, علي. علي منك موسى انظري فالقل علي الرسول الله فقل الله بالله بعض السرعي سي أنا أمعاتي يا سي. أنا قادر رأى يساوي ولكن الله ما كل مع يجري معه هرورتي ويقول أفتهوانك أنا مني المنزلة هارون من موسى نبني ما نجري هل كنت بيجوكتا كنت علي واقعيوانا قبوبي كنت تباعد مؤمنك خيرنك بها ماه لا يستعدينك خائدا ضل بمايو الذين أخيارت يؤمنون الرمية إلهي يبويني واليوم المالي الاخيري دم بيسي اي جاهدوا ان اي دقال لما لأموالهم يقوهان سوذيوتا هو بيقاديد انتكاد على جسعين يدو وانفسهم نففيا الكوضة انتبو حدقا والله ايبوين عليهم الله اقوم بذن بالمتقين تكفيسك الالية من الكفر والمعاصي اسكنا الالية بالايمان والطاعة الله ايقان وانا كوان فسع كوان سني سكساته وعكيه وديا انما وقع كلاما يستاذينك وقع قائدا طلباء كليهت الذين اركجان لد ان يؤمنون رب الله ربي غير له اعبودا ايوم مالن الاخر اذا ليس ايمن حقيقه وقلبك يمين اذا ايمانك بين بنت امزيفك خاب ان سنقول في شكي بك قبا عقيدة ديال توحيدكا هي جهادكا هي اخيه وحي اللي غاشيغاي هو دم بلاپتوبو واش كيسنتحي فهمك هو ايا في غيبهم شكك اي قبا اي الله كا أي اي علي كا قبا دينك كا قبا دين تا كا قبا والله أعلم